بمشيئة الله تبارك وتعالى هي صورة الزمر التي تأتي في ترتيب المصحف بعد صورة صاب التي أنهينا شرحها وتفسيرها في الدرس الماضي وكما جرت العادة قبل أن نشرع في تفسير الآيات آيات الصورة الكريمة لابد أن نقدم أو نعطي مقدمة أو مدخل للصورة يعرف بالصورة وبأسمائها وبمكان نزولها وترتيبها في المصحف وفي ترتيب النزول وعن المناسبة التي هي قبل هذه الصورة أو بينها وبين الصورة التي قبلها ويكون الحديث أيضا عن الموضوعات التي شملتها هذه الصورة الكريمة والتي يعبر عنها العلماء بالأغراض أي أغراض الصورة وأيضا ما ذكر في فضلها هذه المقدمة أو هذا التعريف بصورة هو له أهمية وإن لم يكن يتعلق بموضوع أو بصلب التفسير لكنه يدخل في أحد علوم التفسير لأن علوم التفسير هي في الحقيقة من علوم القرآن وذكرنا لكم في غير ما مناسبة أن المفسرين على كثرتهم وعلى اختلاف مشاربهم وتنوع تفسيرهم فإنهم يذكرون في هذه الكتب في كتب التفسير معلومات كثيرة ومتنوعة ومتعددة لها علاقة بكثير من علوم الشريعة ولهذا قال العلماء أن علم التفسير هو العلم الذي يجمع علوم الشريعة لأنك تجد في كتب التفسير الحديث والكلام عن القرآن وعن الحديث وعن العقيدة والتوحيد وعن الفقه وأصول الفقه والتاريخ والسيرة وما إلى ذلك من العلوم التي احتفت بها هذه الشريعة الغراء ولكن ثم تأمر مهم يتعلق بالتفسير هو أن صلب التفسير أو موضوع التفسير هو الوقوف على مراد الله سبحانه وتعالى من تلك الآية يعني أن تعرف مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية أو من تلك الجملة أو من تلك الكلمة التي وردت في القرآن الكريم ولكن علماء التفسير في الغالب يدخلون بعض العلوم التي قد لا تكون لها علاقة بفهم مراد الآية وإن كان أحياناً في بعض هذه العلوم ما يعين على فهم الآية فمثلاً أسباب, النزول أسباب نزول الآية هو ليس من صلب التفسير لكن العلماء يتعرضون له إذا وجد لأنه أحد الأسباب الذي يعين على فهم مراد الله تبارك وتعالى ولولا معرفة ذلك السبب في النزول لم اهتدينا إلى فهم وفقه تلك الآية ولكن أحياناً قد تارد بعض المسائل أو بعض العلوم أو بعض المعلومات التي يقحمها أو يذكرها المفسرون زيادة على ما يتعلق بفهم الآية هذه تكون معلومات قد يستفيدها الإنسان لا علاقة لها بالموضوع مثلاً لو قيل لك مثلاً ما هو تفسير قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق فلشك أن المفسر سيتكلم عن مسألة القراءة وومعنى اقرأ وومعنى اسم ربك الأعلى فهذا هو الذي يكون المراد منه من من التفسير أي أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقرأ باسم ربك لكن العلماء أحيانا يدخلون بعض الأشياء مثلا يقولون أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة أن هذه الآية هي أول ما نزلت أو آخر ما نزلت أو من الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية أو في المدنية فهذه لا علاقة لها بالتفسير ولكن هي من علوم القرآن من علوم القرآن لهذا تجد كثير من المفسرين يريدون بعض المعلومات التي تخص آيات أو تخص بعض الصور لكن هذا قد يكون له أهمية أحيانا بالغة تتعلق بفهم مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات أو هذه الصور صورة الزمر الزمر كما هو معروف جمع زمرة والزمرة هي الفوج من الناس أو الجماعة من الناس والزمر هي الجماعات الزمر هي الجماعات المتلاحقة المتتابعة فإذا رأيت جماعة من الناس أو فئة من الناس تقول هذه إذا كانت واحدة تقول هذه زمرة ou زمرة وإذا كانت هذه الجماعات كثيرة ومتعددة تقول هذه زمر سميت هذه الصورة بهذا الاسم باسم الزمر لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا اللفظ في هذه الصورة وهذا الغالب في تسمية صور القرآن أن القرآن أن الصور تسمى باسم لفظ ذكر في الصورة سميت صورة البقرة لأن البقرة ذكرت فيها وسميت ألي عمران بذلك الاسم لأن ألي عمران ذكر في الصورة صورة النساء أيضا سميت بذلك لأن لفظ النساء ورد في هذه الصورة وهكذا فلفظة الزمر التي هي الجماعات ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة وهي في آخره في آخر هذه الصورة ذكر الله سبحانه وتعالى الفريقين الذين هم أهل الشقاء وأهل السعادة لأن الناس يوم القيامة إما أهل السعادة وإما أهل شقاء، أهل الجنة والنعيم وأهل النار والعذاب العليم لا ثريث لهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير لا ثريث لهم فسورة الزمر ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ في آخر هذه الآية وهي المشار إليها في قوله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر يسقون جماعات تلو الجماعات وقال في الآية التي بعدها وسيق الذين اكتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أما في الآية التي ذكر فيها الكفار بدون بدون حرف الواو يعني إذا جاءوها فتحت أبوابها وزيادة الواو في الآية الثانية كدليل على أن أبواب الجنة مفتوحة مفتوحة لهم وكما قال في آية صاد مفتحة لهم الأبواب يعني لا يجدون مضايقة في الدخول إليها بخلاف أهل النار والعياذ بالله يدخلونها ويقتحمون في دخولها وهذا نوع من العذاب بخلاف أهل الجنة فالجنة تكون مفتحة لهم الأبواب مفتوها ولهذا قال تعالى وفتحت أبوابها ثم يتلقون بالترحاب يقول لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين فلهذا سميت بصورة الزمر وهذه الصورة اختصت بلفظ الزمر الذي لم يذكر في غيرها لفظة الزمر لم تذكر إلا في هذه الصورة في صورة الزمر فلم يأتي لها ذكر أي هذه اللفظة لفظة الزمر في أي آية من القرآن الكريم وهنا نلاحظ أن علماء الإسلام وعلى رأسهم المفسرون لهم عناية دقيقة بكتاب الله تبارك وتعالى هذه الفائدة ما ذكرتها ولا أنا استنبطها أو استنتجتها وإنما هي مما ذكره بعض المفسرين فقالوا أن لفظ الزمر لم يذكر إلا في هذه الصورة في صورة الزمر لم يأتي في غيرها وهنا لابد أن نبين أمراً في غاية الأهمية يتعلق بتسمية الصور في العموم يقول العلماء أن تسمية الصور تكون لأدنى ملابسة أو أدنى مناسبة بمعنى لا يشترط في تسمية الصورة بأن يكون ذلك الاسم الذي سميت به تلك الصورة يكون هو الغالب أو الحديث عنه هو الغالب في تلك الصورة قد يكون لأدنى مناسبة أو أدنى ملابسة ربما قد يذكر شيء قليل مما يتعلق بذلك الموضوع ويستل منه الاسم تسمية الصورة تكون لأدنى ملابسة وأدنى مناسبة مثال صورة البقرة سميت بالبقرة لأن البقرة ذكرت فيها وقصة البقرة فيها آيات فيها آيات قد تصل إلى ثمانية أو تسعة أو لا تزيد عن عشر آيات لكن مع ذلك قد تجد مثلاً في سورة البقرة قد ذكر الله تبارك وتعالى بعض الأمور وبعض القضايا التي لا أهميتها فسورة البقرة مثلاً نجد على سبيل المثال أن أطول آية فيها هي آية الدي يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بشيء إلى أجل مسمى فاكتبوه هذه أطول آية في القرآن هذه أطول آية في القرآن في سورة البقارة تسمى آية الدي وأعظم آية في القرآن هي أيضا في سورة البقارة وهي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لكن أطول آية هي آية الدي وبعض العلماء يقول أن أرجى آية في القرآن هي آية الدي قالوا ووجه الرجاء فيها أن الله تبارك وتعالى أعطى أهمية بالغة لمال المسلم قالوا إذا كان مال المسلم الله سبحانه وتعالى حافظه بمثل هذا الحفظ حيث أوجب على المتعاقدين أن يكتب هذا الدين وأن يشهد عليه قالوا إذا كان هذا اهتمام الله سبحانه وتعالى بمال المسلم فكيف يكون اهتمامه بأمر المسلم وبدينه وبعقيدته فبعض العلماء قالوا أن هذا أرجى آية في القرآن الكريم ومع ذلك هذه الصورة صورة البقرة لم تسمى بصورة الدين وصورة البقرة ذكر الله عز وجل فيها موضوعا آخر له أهمية وهو الذي يتعلق بالعدد يعني يتعلق بعدة المرأة عدة المطلقة عدة المتوفى عنها زوجها آآ آآ عدة الآيلة فذكر الله سبحانه وتعالى موضوع العدة في القرآن في صورة البقرة وأكثر الحديث عنه ومع ذلك لم تسمى صورة البقرة بصورة العيدن ولم تسمى بصورة الدين وهذا يدلك على أن تسمية الصورة قد يكون لأدنى مناسبة أو لأدنى ملابسة لا يشترط أن يكون هو الموضوع الأطول أو الموضوع الرئيسي كما يقولون أو المهيمن على الصورة هذه ثائرة لابد أن تعرف وأن تدرك والتسمية هذه بطبيعة الحال الغالب فيها أن التسمية هي تسمية توقفية يعني جاءت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن سورة الزمر سميت بهذا الاسم في المصحف وفي غالب كتب السنة وكتب التفسير وهذا الاسم كما قلنا اسم توقيفي توقيفي بمعنى لا مجل اجتهاد فيه لم يضحه عالم ولا صحابي اجتهاد منهم بل هو توقيفي والتوقف يكون من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله صلى الله عليه وسلم إليه وباب العلماء ذكروا أسماء أخرى لهذه السورة يسمونها بالأسماء الاجتهادية أي يكون عندهم اجتهاد فمن التسمية الاجتهادية لهذه السورة أنهم يسمونها بصورة الغرف الغرف جمع غرفة وهي العلية يعني البناية العالية الرفيعة سميت بصورة الغرف لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الغرف في هذه الصورة قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار لوعد الله لا يخيف الله الميعاد. فذكر الله سبحانه وتعالى الغرف لهم غرف يعني أهل التقوى المتقون الله عز وجل أعد لهم من النعم هذه الغرف يعني منازل رفيعة عالية في الجنة يتمتعون فيها أي لهم علالي مرتفعة فوقها أيضا علالي مرتفعة وهذا من النعيم بطبيعة الحال كون الإنسان ينظر من الغرفة وهو مقيم فيها في راحة وهدوء وطمئنان وتمتع بالخيرات ثم أن مما يزيد في اللذة ويزيد في الاستمتاع كون الإنسان ينظر إلى المياه وينظر إلى الأنهار وينظر إلى الإخضرار الذي في الجنة وينظر إلى الأشجار وإلى البستين وإلى الجنات وهو في الغرفة فالنظر من هذه الغرف العالية مما يزيد في لذة الناظر ولذة المستمتع لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن من نعيم الجنة سكنهم في هذه الغرف. العالية وهي المنازل العالية التي تكون في الجنة وهذا خلاف ما يكون عليه الكفار لأن الكفار مدام قد كفروا بالله تبارك وتعالى واستمتعوا بخلاقهم في هذه الحياة الدنيا فإنهم لن يجدوا يوم القيامة ذلك النعيم بل لا يلقون إلا العذاب الأليم فكما أن أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف هؤلاء أيضا لهم ليست لهم غرف وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي نفس الصورة لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقول فهؤلاء في الجنة يتمتعون في الغرف وهؤلاء في ظلل من النار وكأنهم في غرف لكن لا تسمى غرف لأنها ليست عالية ولأن أهل النار يكونون في الدركات والدركات مكان في الأسفل والدرجات مكان في الأعلى فالجنة درجات والنار دركات فهؤلاء كما قال الله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يعني من حيث اتجهوا إذا أرادوا أن يفروا إلى الأسفل وجدوا النار وإذا أرادوا أن يصعدوا وجدوا النار فهذه السورة تجد فيها مقابلة يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل النعيم ذكر أهل الجحيم وإذا ذكر نعيم أهل الجنة ذكر عذاب أهل الجحيم وهكذا إذا ذكر الشرك ذكر ما يقابله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما سوف يأتينا إذن هذه السورة سمها بعض العلماء بصورة الغرف لذكر الغرف في هذه السورة وممن سمها بهذا وهب ابن منبه رحمه الله ذكر ذلك الإمام القرطبي صاحب الجامع الأحكام القرآن والعلمة الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز أن وهب بن منبه كان يقول من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف وله ويقصد بذلك سورة الزمر. وهذه التسمية ذكرها غير واحد من المفسرين. ذكرها الزمخشري، ذكرها سليمان الجمل، صاحب الحاشي على جلال الدين الصيوطي الألوسي، صاحب روح المعاني، وبعض وكذلك السخاوي والصيوطي والصيوطي بالمناسبة مع الإمام السخاوي لهما كتابان في ذكر أسماء الصور، يعني الصور ذات الاسم الواحد. والصور التي لها اسمان والصور التي لها أكثر من اسمين. بطبعه حل هذه الأسماء قد يكون منهم منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي. ووأحيانا تجد الصورة الواحدة لها عدة أسماء توقيفية وأحيانا تجد الاسم واحد توقيفي والباقي كله اجتهادي. فصورة الفرح كما هو معلوم لها أسماء كثيرة منها أسماء توقيفية ومنها أسماء اجتهادية. سميت بأم القرآن سميت بفاتحة الكتاب سميت بصورة الحمد هذه كلها أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية هذه الصورة العظيمة بل ذهب بعضهم إلى أن أسماءها قد بلغت خمسين وعشرين وبعضهم بلق قال أنها وصلت إلى مئة لكن كل هذا باعتبار الأوصاف وليس باعتبار الأسماء لأن أحيانا لما تطلق الأوصاف على شيء، بعضهم قد يفهم منها أنها أسماء وليس الأمر كذلك إذن بعض العلماء عدى من أسماء هذه الصورة صورة الزمر سماها بصورة الغرف لذكر هذا مع أن الغرف الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ لكن ليس بهذا الكيف ولكن ذكره كما في صورة سبع لما قال عن أهل الجنة وهم في الغرفات آمنوا ففي صورة الزمر ذكر الغرف بهذا اللفظ وب في صورة سباء ذكره ب... بهذا الجمع قال وهم في الغرفات آمنون هذا عن الأسماء التي ذكرها بعض أهل العلم في تسمية هذه الصورة صورة الزمر وذكر البقاعي صاحب نظم الدرر أن هذه الصورة تسمى أيضا بصورة تنزيل صورة تنزيل في الحقيقة البقاعي لم يذكر مستنده في هذا أي لم يأتي بدليل الذي يثبت فيه تسمية هذه الصورة بتنزيل، ولكن ربما ذكر ذلك لمفتتح هذه الصورة، يعني لأن صورة الزمر تفتح أو يستفتح بقول الله عز وجل بها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا يأتي كثيرا في ذكر علماء التفسير في صور في تسمية الصور أنهم يسمون الصور بمفتتحها بما تفتح بما تفتح، مثلا صورة العلق. كثير منهم يقول هي صورة إقرأ آآ صورة مثلا آآ المزمد بمت... يا أيها المزمد وهكذا فالتنزيل هذا لم يثبت له اسم لكن لعله بافتتاحها سميت بهذا الاسم هذا فيما يتعلق بالتسمية الأمر الثاني الذي يتعلق بالصورة هو تنزيل هذه الصورة الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين والقراء أن هذه الصورة صورة مكية صورة مكية يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قلنا قبل الهجرة ولم نقول بأنها في مكة لأنه لو قلنا أن الصورة المكية تعرف بأنها الصورة التي نزلت في مكة هذا التعريف لا ينضبط لهذا إذا قيل لك ما هي الصورة المكية أقول هي الصورة التي نزلت أو الآية المكية الصورة أو الآية الصورة أو الآية, الصورة أو الآية المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والصورة المدنية هي التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة إلى المدينة هذا هو الضابط أما أن تقول أن الصورة المدنية هي التي نزلت بمكة والصورة المدنية هي التي نزلت بالمدينة هذا التعريف لا يمكن تطبيقه على جميع الصور. مثال، أعطيكم مثال. الصورة أو الآية التي لم تنزل في مكة ولا في المدينة، أين تضعوها؟ التي لم تنزل في مكة أو في المدينة، نزلت في الطريق، خارج مكة وخارج المدينة، أين تضعوها؟ لو عرفنا بأن المكي هو ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، إذن لا ينطبق. ولهذا لما نقول. أن الصورة المكية هي التي نزلت قبل gehjرة النبي صلى الله عليه وسلم والصورة المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نجعل كل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي وقت إما أن يكون مكي5 إما أن يكون مدن أعطيكم مثال هناك آية فيه سورة المائدة هي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية يقول كثير من العلماء أنها آخر ما نزل يعني من آخر ما نزلت وليس آخر ما نزلت لأن هناك فرق حين العلماء يقولون هذه آخر آية نزلت وبعضهم يقول هذه من آخر ما نزلت يعني تكون معدودة في الصور التي نزلت مؤخراً ولهذا اختلفوا ما هي آخر آية نزلت بعضهم يقول آية الدين بعضهم يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ومنهم من يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذا فيما يتعلق بالآيات أما الصور فآخر صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة النصر إذا جاء نصر الله نزلت كاملة لهذا مثلا لو أتينا إلى قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم هذه الآية في صورة المائدة نزلت عن النبي في مكة نزلت عليه في عرفة وعرف من مكة عرف لي اسم الحرم، لكن من مكة، ومع ذلك هذه الآية نزلت عن رسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة يوم حجة في حجة الوداع، ونزلت عليه بمكة، ومع ذلك العلماء ما يقولون بأن هذه الآية مكية، يقول بأن آية مدنية، لماذا؟ لأنها نزلت عن رسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وإن كان قد خرج من المدينة واتى إلى مكة، وهذه الآية في صورة المائدة، وصورة المائدة صورة مدنية، إذن نعود فنقول. أن هذه الصورة صورة الزمر هي صورة مكية هذا في قول الجمهور وقال بعض العلماء هي مكية باستثناء بعض الآيات بعض أهل العلم يقول بأنها مكية واستثنوا من المكي بعض الآيات قالوا نزلت بالمدينة وأشاروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنط من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميع إنه هو الغفور الرحيم فاختلفوا بعضهم قال هذه الآية وتليها آيتان يعني ثلاث آيات بعضهم قال سبع آيات بعضهم أوصلها إلى تسع آيات قالوا هذا هو المستثنى وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أما أهل التحقيق من المفسرين فيقولون أن هذا الاستثناء الذي قال من قال به من العلماء لابد له من دليل ودليلهم في هذا ليس عليه أثر من صحة لهذا كان قول الجمهور هو القول المرتضى والقول الأرجح بأن هذه الصورة هي صورة مكية لأن مستند الذين استثنوا هذه الآيات وقالوا أنها مدنية بعضهم ذكر اعتماد على قصة في سندها ضعف أن هذه الآيات وما بعدها قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنها نزلت في قاتل حمزة هذا الذي يسمى وحشي أنها نزلت فيه ومعروف أن قتل حمزة متى كان رضي الله عنه كان في غزوة بدر في غزوة أخذ وغزوة أخذ كانت في المدينة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم لما استندوا إلى هذه القصة وهي قصة ضعيفة على ما يذكره الشيخ محمد طاهر بن عشور وغيره من العلماء أنها هذه القصة ليست يعني الحادثة وقعت لكن هل يقال أن هذه الآية نزلت بسبب أو إثراء قتلي وحشي لحمزة رضي الله عنه ثم بعد ذلك هو عرف أنه تاب، ثم حصلت له ندامة، فأراد أن يتوب وربما أيس، قالوا فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إذن فهذه القصة كونها أن سبب نزول هذه الآية هذا لم يثبت، ثم حتى لو ذكرت تكون ربما لذكر نوع المثال بمعنى أن هذا الذي قتل وحصله ندم قد يذكر بمثل هذه الآية أو ربما ذكر بمثل هذه الآية حتى لا ولا يقنط من رحمة الله فيتوب ويتوب الله عز وجل عليه ولا يعني أن هذه الآية نزلت بسببه ولهذا اختلفت روايات قالوا أيضا أن سبب نزول هذه الآية أنه هناك رجل كان يريد أن يسافر من أن يهاجر من مكة إلى المدينة. يدعى هشام بن العاص بن وائل. ثم تأخر عن هذه الهجرة. ففوت وبقي في في مكة. فقال فحصل له هذه الندامة. فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم. وهذا كما يقول الشيخ فارق بن عسور من مخائل القصص. أحيانا تُردو قصص في بعض السياقات فيظن الناس أنها سبب نزول تلك الآية والشيخ ابن عثمين رحمه الله ذكر دليل آخر قال أولا لا يمكن أن نقول أن هذه الآية التي استثنيت أنها آية مدنية بدليل أنه لم يثبت عندنا دليل صحيح يعتمد عليه أن هذه الآيات نزلت في المدينة أو نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالصورة صورة مكية ثم إن ظاهر هذه الآيات التي قالوا أنها مذانية ظاهرها في المعنى أنها مكية لأنها متعلقة بموضوع ماذا؟ بموضوع التوحيد والتوبة. وغالب الآيات التي تتكلم عن التوبة وعن الإيمان تتعلق بمن؟ بالناس الذين كانوا يعيشون في مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنهم كانوا يعيشون في حالة أو في جو شركي يعبدون الأصنام والأوثان. وربما كانوا يسألون إذا أرادوا أن يسلموا أو إذا أسلموا يقولون وماذا عن ما فعلنا عما قتلنا من أبنائنا عما سفكنا من دماء عما كنا نشرك بالله سبحانه وتعالى مال ينزل به سلطانا قال فإن هذه الآيات قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أشبه أن تكون بالذين هم في مكة وليس بالذين هم في المدينة ثم أن هذه الآيات الاستدالة بها يصبح على كل الناس وفي كل الإحوال يعني لا لا. لو كانت الآية مثلا لها علاقة بحكم شرعي لم يشرع للمسلمين إلا في المرحلة المدنية يمكن أن يستندي لهذا نعلم مثلا بأن الصيام لم يفرد على المسلمين إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن آية مثلا في صورة مكية كان فيها حديث عن الصيام، ممكن نقول أن هذه الآية مستثنى، أنها مدنية لأن الصوم ما فرض إلا في المدينة، لكن مثل لو فرض في مكة ما يكون عندنا دليل على أن هذه الآية آية مدنية، هذا يعني مما يذكره بعض العلماء في ما يتعلق بكون الصورة هل هي مكية ومدنية وهذا في الحقيقة لا علاقة له بالتفسير، لكن كما يقول العلماء هو أحد علوم المهمة التي هي من علوم القرآن والتي هي قد تعين أحياناً على تفسير ماذا؟ الآيات التي توجد في تلك الصورة إذن هذه الصورة على قول الجمهور وهو القول الراجع أنها صورة مكية ليس فيها ما يستثنى كما حققه كثير من أهل العلم في هذا الصدد هذه الصورة من حيث الترتيب عندنا ترتيبات تعلمون أن القرآن الكريم لما أنزله الله عز وجل على رسوله أنزله في ترتيب ليس هذا الترتيب الموجود في المصحف ترتيب المصحف هذا ترتيب آخر وهو الذي استقر عليه الأمر وسنتكلم بعد قليل هل هذا الترتيب توقيفي أم ليس بتوقيفي يعني هل هو من الله عز وجل ومن رسوله أو هو من اجتهاد الصحابة ومن جاء بعده إذن القرآن له ترتيبان هناك ترتيب يسمونه الترتيب الذي يكون حسب النزول ترتيب النزول ترتيب النزول مثلاً لو نرتب القرآن على ترتيب النزول نعرف بأن أول ما نزل صورة العلق ولن تنزل كاملة أنزل الله عز وجل منها خمس آيات بعد سورة العلق ما هي السورة التي نزلت عند بسوسلة نزلت المدثر يعني لو كان القرآن مرتب على حسب النزول وش يكون في المصح ال الآية السورة الأولى سورة العلق والسورة الثانية هي سورة المدثر والسورة الأخيرة هي سورة النصر لكن القرآن لم يرتب على حسب النزول هذه السورة سورة ال ال الزمر من حيث ترتيبها حسب النزول تأتي في المرتبة التاسعة والخمسين وعدد صور القرآن معروف مية وربعة عشر صورة مرتبتها في ترتيب النزول في المرتبة التاسعة والخمسين نزلت بعد صورة صاد وقبل صورة غافر وقبل صورة غافر ومن المصادفات العجيبة أن ترتيبها في المصحف هو المرتبة التاسعة والثلاثون، لكن ترتيبها في المصحف كما هو ترتيبها في النزول، يعني هي بعد صاد وقبل وقبلة غافر. إذن لها ترتيبان، الترتيب الذي حسب النزول هي في المرتبة التاسعة والخمسين، وفي الترتيب ترتيب المصحف في المرتبة التاسعة والثلاثين، بعد صاد وقبل صورة غافر. هذا من حيث الترتيب أما عدد آيات هذه الصورة فاختلف القراء وعلماء العد يسمونه علماء العد يعني الذين يعدون آيات القرآن فبعضهم يقول أنها خمس وسبعون آل وهذا تقريبا هو الأشهر وهذا عد الكوفيين يعني قراء الكوفة خمس وسبعون آية أهل الشام يقولون أنها ثلاث وسبعون آية يعني في عد الشاميين هذه الصورة فيها ثلاث وسبعين آية وفي عد الآخرين الباقين أي قراء مكة والمدينة والبصرة عدد آياتها اثنان وسبعون آية هذا خلاف وجد في في عد الآيات التي في هذه الصورة مسألة الآيات كيف قسمت تقسيمها كيف لا شك أن العد هذا قد يكون فيه اجتهاد يكون فيه اجتهاد لكن تقسيم الصور والأيات الأصل فيه أنه توقيفي لأن الذي يحدد الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدد الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحيي يحدد مكانها وترتيبها ولهذا مثلا لما نزلت سورة العلق لم تنسى كميات عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا الذي نزل في أول أمر ويمكن أن تنزل بعد ذلك بعض الآيات التي لا تكون من سورة العلق مثلا سورة المدثر ثم بعد ذلك تأتي الآيات الأخرى التي تكمل سورة العلق فالذي يقول بظاعت هذه الآيات بعد هذه الآيات وضع هذه الآيات بعد تلك الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من عمل الصحابة ماذا ماذا صورة الزمر بآياتها الخمسة وسبعين او اثنين وسبعين او الثلاثة والسبعين هذا الترتيب ترتيب الآيات هو من وضع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدد المكان وهو الذي يحدد الترتيب ولهذا قال العلماء أنه ترتيب الآيات هو توقيف، ولهذا انظر الآن لا تجد مثلا لا تجد خلل أبدا في ترتيب الآيات ما يمكن يأتي مثلا إنسان أوتي بلاغة أو حس بلاغي أو زاد لغوي نحويا كان أو صرفيا ويقول يعني لو كانت هذه الآية أو هذه الكلمة قبل هذه وهذه أخرت لكان ذلك أفضل أو ذلك أبلغ ما كان إلا لمن أراد أن يشوش على المسلم أما الذي يعترف بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى كل كلمة في موضعها ولهذا ترتيب الآية ترتيب التوقيف لا اجتهاد للصحابة فيه بخلاف الصور الصور منها ما هو توقيفه ومنها ما هو اجتهادي هذا على القول الصحيح وكان اختلف بعض العلماء في هذه المساله فبعضهم قال أن ترتيب الصور هو توقيفي كله وبعضهم قال هو اجتهادي كله والصحيح ان بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي فمثلا التوقيفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في سوره الجمعة بسوره الجمعة وسوره المنافقين فقرأ الجمعة ثم قرأ سوره المنافقين قرأ ايضا البقره ثم قرأ ال ثم قرأ النساء فهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الترتيب من حيث الصور، أما الترتيب من حيث الآيات فهذا لا إشكال فيه. إذن عندنا في القرآن ترتيب الآيات فهو توقيفي، ترتيب الصور منهم هو توقيفي ما هو اجتهادي وعندنا أيضا ترتيب الكلمات التي في القرآن، ترتيب الكلمات هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان للصحابة في ذلك دخل؟ ما كان؟ ما يقول مثلاً واحد يقول أن مثلاً هذا الخبر حقه التقديم أو هذا المتدأ حقه التأخير ما. ما. إذا الله سبحانه وتعالى قدم ما حقه التأخير فلفائدة أو أخر ما حقه التقديم فلفائدة وهم لا يقولون بأن الصحابة تصرفوا بهذا إذن حتى الكلمات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى هي من توقيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فيما يتعلق بعدي آياتي هذه الصورة الكريمة أما المناسبة لما قبلها العلماء يذكرون أيضا وهذا من علوم القرآن أن هناك مناسبات يعني لما تأتي صورة وتأتي بعدها صورة توجد أو يوجد شيء من العلاقة أو الارتباط بين الصورة والتي تليها أو حتى في الصورة نفسها يوجد ارتباط بين الآيات لأنك لما تقرأ إلى القرآن أو تقرأ إلى بعض صوره تجد أنك أن الشيء واحد يعني لا يختلف ولا يتعارب فكأنه سلسلة مشتبكة في حلقات لا يمكن فصل هذه عن الأخرى وقد ذكرت لكم في غير مناسبة أيضا أنه بعض العلماء قد كتبوا في هذا الموضوع الذي يسمونه المناسبات بين الصور أو المناسبات بين الآيات لأنه أحد علوم القرآن التي اعتنى به بعض العلماء لكن يوجد عند بعضهم شيء من المبالغة في إيجاد هذه العلاقة أو هذا الترابط فيما يسمونه بعلم المناسبات وقد يتكلفون لذلك ولكن أحيانا قد تجد أن ذلك الانسجام أو ذلك الطرابط ليس فيه تكلف بل ينبئ عن حقيقة وهي أن هذا الكلام لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير كما قال الله عز وجل وهذا يدلك على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام غيره وليس كلام آلهة متعددة هذا يقول هذا وهذا يقول هذا لأنه كان الأمر كذلك لا لو وجد الاختلاف ووجد التناقض ووجد التعارض بين كلماته وبين آياته وبين أحكامه وشرائعه وعقائده وكل ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى هناك مناسبة لطيفة أيضا التي تربط هذه الصورة صورة الزمر بالصورة التي قبلها وهي صورة الصد من وجوه لكن أبرزها أن نذكر وجهين كما ذكره بعضهم الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى في سورة صاد ختمها بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين يعني هذا القرآن هو ذكر للعالمين للجن والإنس لأنهم يكلفون بالعمل به وهو أيضا يمكن أن يقال أنه ذكر للملائكة ليس باعتبار أنهم يعملون به لكن أيضا يتضبارونه ويذكرون الله عز وجل به لكن الذي يحاسب عليهم الإنس والجن فهذا القرآن هو ذكر للعالمين، وذكر كما قلنا هنا إما أن يقال ذكر بمعنى أنه تذكر له تذكر يعني يتعظون به ويتذكرون به أو يقال أنه ذكر ذكر بمعنى يذكر الناس به ربهم لأن القرآن هو أجل الذكر وأفضل الذكر وأعلى الذكر فسبحان الله ذكر والحمد لله ذكر ولا إله إلا الله ذكر والدعاء ذكر وتعليم العلم ونشر العلم ذكر وقراءة القرآن ذكر بل هو أجل ذكر فهذا من معاني الذكر إنه إلا ذكر للعالمين وقال إنه إلا ذكر للعالمين يعني شرف لهم كقوله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون يعني هذا القرآن يا محمد هو شرف لك ولقومك إذ انتسبوا إليه وآمنوا به وعاملوا به فهو شرف لهم يرفعهم عما هم فيه من السفاسف ويرفعهم إلى معالي الأمور ومهمات الغايات في سورة صاد قال الله عز وجل إن هو أي هذا القرآن إلا ذكر للعالمين أنهى بهذه السورة ثم قال ولا تعلمون أن بقاؤه بعد حين ابتدع سورة الزمر بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ثم الترابط وتلاحم شديد بين ما جاء في آخر صاد وما جاء في أولي الزمر يعني هذا الذكر الذي هو للعالمين ليس هو ذكر وجد هكذا في الأرض أو وجد ككتاب في خزانة أخذه الناس بل هو تنزيل من رب العالمين تنزيل من الله العزيز الحكيم هذا القرآن الذي هو ذكر هو تنزيل رب العالمين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به جبريل وإن كان جبريل قد نزل به لكن لم يكن من عنده ولهذا قال الله عز وجل وَإِنَّهُ لَا تَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ نَزَلَ بِهَ الرُّوحُ الْأَمِينَ قبل أن يقول نزل به الرُّوحُ الْأَمِينَ قال إنه التنزيل رب العالمين فالذي نزل به وكانت مهئمته في ذلك الإيصال والأداء هو جبريل لكن التنزيل جاء من عند الله سبحانه وتعالى فهذا الذكر هو كتاب قال تنزيل الكتاب أي هذا القرآن لأن القرآن من أسمائه الذكر إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له هل ومن أسماء القرآن الكتاب من أجل لأسماء القرآن أن يسمى الكتاب ويسمى أيضا التنزيل القرآن يسمى التنزيل لأن الله عز وجل نزله ويسمى الكتاب لماذا يسمى القرآن الكتاب لأنه مكتوب في اللوقع المحفوظ هذه هو أول ولأنه مكتوب في المصحف التي بين أيدينا وثالثا لأنه مكتوب في صحف الملائكة بأيدي صفر كرام برر فهو مكتوب في صحف الملائكة ولهذا قال سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب الأصل في الكتاب هنا الكتاب معنى مكتوب فالقرآن هو مكتوب إذن هذه بين مناسبة بائنة وظاهرة في ختم صورة صاد بقوله هو إلي ذكر العالمين وبدء صورة الزمر بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا الوجه الأول الوجه الثاني الله سبحانه وتعالى في آخر صورة صاد ذكر قصة آدم عليه السلام إني خالق بشرا من طيل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي فسجد الملاكة كلهم أجمعي ذكر قصة خلق آدم هنا في سورة الزمر ذكر قصة خلق الإنسان خلقكم من نفس واحدة يخلقكم في بوطن أمهاتكم خلقا من بعد خلق فذكر في سورة صاد خلق الإنسان الأول الذي هو أبو البشر. آدم عليه السلام وفي سورة الزمر ماذا ذكر ذكر قصة خلق الإنسان الذي هو من صلبه ومن ذرية آدم عليه السلام لأن الإنسان كأنه خلق مرتين خلق من طين ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه وهذا لا يكون إلا لآدم ثم جاء ذرية آدم مما هو معروف مما ذكره الله سبحانه وتعالى ألا وهو الماء المهين يخرج من بين الصلب والترائي أيضا هذه الصورة الكريمة إذا تتبعنا بعض آياتها نجد أن هناك ترابطا وثيقا في الآيات كان الحديث فيها عن ماذا عن عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. ولا شك أن مثل هذا الموضوع ليس له علاقة إلا بموضوع الإيمان والشرك. لما كان المجتمع المكي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول من نزول القرآن كانوا على شرك بالله تبارك وتعالى. وكانوا يزعمون أنهم يعبدون الله. ولكنهم في الحقيقة لا يعبدون الله عز وجل مخلصا له في العبادة وإنما يعبدون آلها متعددة وهذا ينافي الإخلاص في عبادة الله ولهذا هذه الصورة كانت تركيز فيها على ماذا؟ على التوحيد وعلى إخلاص لعبادة الله عز وجل وأن العبد لا يكون لله عبدا إلا إذا أخلص له العبادة في كل شيء سواء كانت العبادة ظاهرة أو باطلة ولهذا كانت التركيز فيها على مسألة عبادة الله عز وجل بالإخلاص كما قال في آية فاعبد الله مخلص له الدين في آية الأخرى التي في نفس الصورة قال بالي لها فاعبد فهناك حديث دائما عن مسألة العبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل والنهي عن الشرك به في عبادته وهناك آيات أشار الله عز وجل إليها أيضا في هذه الصورة كان هناك حديث عن مسألة بدء الخلق وأن الله عز وجل بدأ هذا الخلق وأنه لم يخلقه عبثا كما قال خلق السماوات والأرض بالحق يعني لم يخلقها باطلا لم يخلقها لعبا وإنما خلقها بالحق فهذا ذكر لمبتدأ الخلق وفي نفس الصورة جاء ذكر. المعاد ونهاية العالم ولهذا قال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهذا يقول في الآخر فهذه الصورة أيضا تكلمت عن بدء الخلق وعن نهاية الخلق هذا فيما يتعلق بالمناسبة التي بين هذه الصورة وبين الصورة التي سبقتها وهي صورة صاد هذه الصورة لها موضوعات كثيرة كما أشرنا قد نحاول أن نجيزها في هذه الكلمات هذه الصورة بدأت بالتنويه التنويه بشأن القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى وهنا لابد أن نلمح شيء مهم في القرآن كما قال الإيمين الشنقيطي أن القرآن دل استقراؤه على أن الله عز وجل لا يذكر كتابه ولا يذكر قرآنه إلا وأردفه بذكر أسمائه الحسنى في كثير من الآية هنا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي أن هذا الكتاب ليس من أحد غير الله عز وجل وهذا حتى تبعد تلك الشبهة التي علقت. ببعض الكفار الذين كانوا يقولون ربما يكون هذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو من بلاغة أوتيها أخذها عن إنسان أو تعلمها من بشر كما نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ هذا القرآن من رجل كان يختلف إليه في جاهلية قالوا إنما يعلمه بشر بل قالوا أكثر من ذلك قالوا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام ساحر لأن الساحر يأتي بالكلام الذي يسحر فيه عقول الناس إذا كانت له بلاغة أو يكون كاهن قد أوحي إليه من طرف الكهنة أو من الجن فلهذا حتى الله عز وجل يضحط شبهتهم وينسبها ويزيلها ما يذكر القرآن هو تنزيل القرآن إلا وأردفه بذكر اسم أو أسماء من أسماء العزن في كثير من آيات تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم تنزيل الكتاب حاميم كما قال الله عز وجل في صورة فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدو, من لدو حكيم خبير وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ياسين والقرآن الحكيم تنزيل من العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبأهم كلما ذكر الله عز وجل القرآن أو ذكر التنزيل إلا وأردفه وأعقابه بذكر اسم من أسمائه الحزنة كما في هذه الآية هذه الصورة أيضا من جملة موضوعاتها أنها ذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان لأن الله عز وجل أنكر عليهم عبادة الأوثار ولكنهم قالوا ما نعبدهم يعني عبادة خالصة وإنما نجعلهم شفعاء أي وسطاء ما نعبدهم كما قالوا إلا ليقربون إلى الله زلفا أي ما نعبد هذه الأصلاف إلا من أجل أن تقربون إلى الله عز وجل ولكنهم في الحقيقة كذبون في هذه الدعوة لأنهم إذا جعلهم وسطاء فهم يعبدونهم العبادة ليست معنى أن تسجد لذلك الشخص لكن إذا كنت تخافه وترجاه وترجوه وتأخذك الخشية منه فهذه عبادته ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه عدي بن حاتم ونزل تلك الآية تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قالوا يا رسول الله لسنا نعبدهم الأحبار والرهبان ما جعناهم آلهة نعبدهم كما نعبد الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا قال له قال أليسوا يحل يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحض الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم قال فتلك عبادتهم أنت إذا كنت لا تعتمر بأمر الله وتعتمر بأمر المخلوق الذي يقول لك افعل أو لا تفعل تخافه وترجوه هذه هذه عبادة له فالمشركون كانوا يقولون هذه الأصلاف ما نعبدوها إلا لتقربون إلى الله الزلفة يعني تجعلنا أقرب إلى الله من غيرنا ولكنهم في الحقيقة يتقربون إليها بالقرابين يذبحون لها ويفعلون ما يكون ذلك الفعل هو من حق الله عز وجل وليس من حق المخلوق ولا الوثن والصنم ثم هذه الآية أفاضت في ذكر دلائل التوحيد والكلام على نوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو ما يسميه بعض العلماء بتوحيد العبودية وذكرت دلائل تفرده سبحانه وتعالى بإيجاد العوالم السفلية والسماوية وبتدبير نظامها وشؤونها وذكرت هذه الصورة أيضا من بين موضوعاتها مقارنة بين المؤمنين والكافرين حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الذين استقاموا على نهجه هؤلاء يسعدون في الدنيا والآخرة أما الآخرون فيشقون فيهما وأشادت أيضاً هذه الصورة بعظمة, هذه القرآن بعظمة هذا القرآن حيث قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله في هذه الصورة ذكر أيضا للقرآن الكريم ذكرت هذه الصورة أيضا مثالا عظيما هذا المثال يتجلى في الفرق الكبير بين من يعبد إلها واحدا وبين من يعبد آلهة متعددة ضرب الله عز وجل مثلا قال الإنسان العبد الذي له شركاء متشاكسون يعني عنده كثير من الأسياد أربعة أو خمسة وهم دائما يتنازعون لأن واحد يقول افعل لأخو يقول لا تفعل لأخو يقول قم لأخو يقول اجلس هل يستوي هذا العبد الذي يشترك فيه شركاء متشاكسون مع عبد له سيد واحد إذا أمره امتثله إذا نهاه امتثله فبين الله عز وجل أن عبادة آلهة متعددة هذا لا يصلح هذا لا أمر لا يستقيم لا في الفطر ولا في العقول فكيف أنتم تعبدون آلهة متعدلة طارت تعبدون صنم وطارت تعبدون حجار وطارت تعبدون شمس وطارت تعبدو تعبدون شيئا تصنعونه بأيديكم إذن هذه عبادة باطلة من ضمن موضوعات هذه الصورة أن الله عز ذكر هذا المثل لهؤلاء المشركين الذين في الحقيقة لا يصدقون إلا وهذا يعني أحيانا وليس في كل الأحوال إلا بالمثل الذي يضرب لهم في الواقع يعني كون إنسان يعني عبد له شركاء يشتركون فيه وبين عبده سيد واحد لشك أن أمر هذا العبد أسلم من أمر ذلك العبد الذي لا يعرف أين يتجه فكذلك ضرب الله سبحانه وتعالى لهم هذا المثل حتى يرجعوا إلى عقولهم وحتى يهتدوا ويعتقدوا أنهم على باطل وليسوا على حق ثم أن هذه الآلهة المتعددة قد لا تستجيب لأنها مخلوقة ولأنها ضعيفة هذا ضربه الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة ثم جاءت الآيات أيضاً في آخر الصورة تدعو العباد إلى الإنابة إلى ربهم وتحفزهم على التوبة من قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده وهو يوم مجموع له الناس كما قال في الآيات التي في آخر سورة الزمر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا احسانا ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لا من الساخرين الآيات كما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة ثم ختم الله سبحانه وتعالى الصورة بذكر نفخة الصعق ثم النفخة الثانية التي هي نفخة البعث والنشور حيث يقوم الناس إلى رب العالمين وما يعقب هذه النفخة الثانية بعد ذلك من أهوال الآخرة وشدائدها كما تحدثت أيضا عن يوم الحشر الأكبر يوم يحاسب الناس وينتهى من حسابهم فيأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال ويساقون زمرا وجماعات إما إلى الجنة وإما إلى النار وختم الله سبحانه وتعالى الصورة بذكر هذه الأحوال أحوال أهل الجنة بعد أن ذكر أحوال أهل النار هذا تقريبا هو هذه هي الموضوعات العامة التي تناولتها هذه الصورة الكريمة وقد نختم هذه المقدمة في التعريف بالصورة وما يتعلق بها من مسائل ما جاء في فضل هذه الصورة الكريمة هذه الصورة لها فضل فضل في قراءتها فقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي والحاكم والإمام أحمد وهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإسناده صحيح وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة وقال بأن إسناده جيد رجاله ثقات عن عائشة عن النبي صلى الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يريد أن يفطر وكان يفطر حتى نقول أنه لا يريد أن يصوم قالت وكان لا ينام أي عليه الصلاة والسلام يعني في كل ليلة حتى يقرأ بني اسرائيل والزمر يعني كان كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صورة بني اسرائيل التي هي صورة الإسراء وهي قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده للمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والصورة الثانية هي صورة الزمر كان يقرأها قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام هذا حديث جاء في فضل قراءة هذه الصورة الكريمة التي سوف نشرحها ونبدأ في تفسيرها في الأسبوع المقبل بحول الله تبارك وتعالى والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستبعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين